ஹி அலும தூ கிபி خيرات حسان فبي ايالاء ربكم ماتكنيبان صور مقصورات في الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْ வ கவித யூ கிப முக لا ارفرف خضر وعبقري حسان فبئني اناء ربك ما تكذبان تَفَاءَرَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَ الْوَقْعُ لَن يُسَأَلَ لي عَن خَاطِئٍ خَاذِبٍ خَافِضَةٍ رَافِعٍ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فكانت ابا امم بثا وكنتم ازواجا سلسه فاصحاب الميمنه ما ان أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون ல்புன்ிஜி ஃல் து மீனல் அலுவல மீனல் அ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ